غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه مسودا وهو قائم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ا٤فَوَّلَهُ عَلَهُ نِنْ أَمْ يَدُ السُّهُو فِي التُّرَابِ أَلَسَآمَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ مَثَلٌ أَعْلَى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 اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتنصف لسنتهم الكذب ان لهم الحسن لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون إِنَّ اللَّهَ لَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَذَلَّنَا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 ان في ذلك لاايه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين فرسه ودم لبن لبنا خالصا سائغا للشاربين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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا بر عند رزق على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا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 وارض الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقنا ومن رزقناه من رزق حسن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 ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم وَمِنْ نَعْمَتِهِ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ وَجَعَلَ لَكَ مِنْ تَحْتِهَا رِزْقًا ۖ وَمَا أَنْتَ بِقَارِعِ الْأَرْضِ وَلَا يَمُدُّ إِلَّا بِرَحْمَتِ رَبِّكَ ۚ وَلَوْ يُرِيدُ اللَّهُ بِالناسَ سُوءًا لَمَّا آمَنُوا ۖ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ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 ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلاَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَهُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الى الله هما امن السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا لدنهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمننكم دخلا بينكم فتزلوا قدما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 هؤلاء هم الكانبون ما كفر بالله من دعى ايمانه الا من اكره الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم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 تكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ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 وَإِن عاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله